انعست عين الغلا والهوا هدا هانت الايام والبلح والعشرة وابتديت تشوف نفسك وتتحدى وانت ما كنت تغى الله ولا تشرف كنت مجروحي وصرت الدعوة ودع كنت آه وصرت آهات من تشرف غلط تلي بالمحبة خذ ودك واعترف لك بالغماض بصمت عشرة الهواء جاب غلا والهواء ودك وانت وجروح الزمان بالحشا يابعد من ما بعد جا ومن عدى ويا بعد من ساجروض الحشا نشر يوم صار الحب جزياه ولك تدع والقصيد اسهل منك تابته ناشره خذ قصيدي يا شذا الوارد لانا ادع وانتبه لو واستمع موجز ناشره والله انك بالغلاف مثله فأرجع لبتسمة على الكشّر، والله إنك بالغلا فأرجع جدّع، مثله فأرجع لبتسمة على الكشّر.